بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مملون وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بَأيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَعَ سَدِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِنَ الْمُكْذِبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا كُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَسِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ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 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرشكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرق قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَفُهُمْ أَنَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعض يتناوون قالوا يا ويلنا إن كنا خاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون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 ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بارغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلِيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِي وَيُدْعَوُنَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 فجتباه ربّه فجعله من الصالحين وإيه كذو الذين كفروا ليزلقون كبّ أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون